يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي ظلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هينه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 فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهز إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترهن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما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 من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجدت بينا إذا تتل عليهم آيات الرحمن خروس أخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تعب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعدهم مأتياً إنه كان وعدهم مأتياً لا يسمعون فيها لغة إلا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرته وعشيّاً تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً وما نتنزل إلا بأمر ربك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 ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أو يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فو ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنازعنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها أصليا وإم منكم إلا واردها وإم منكم إلا واردها ك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 فسيعلمون من هو شر مكانه وأضعف جندا ويزيد الله الذين هتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير مردا أثر الذي كفر بآياتنا وقال لا أتينا وولدا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 فإنما يسرناه بلثانك لتبشر به المتقين وتنذر, وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا